طا اوجه ربي بالحبيب الشفيع طا اوجه ربي بالحبيب الشفيع والطيور تغني كل غصن بديع والطيور تغني كل غصن بديع فيلوسار اولاد الله طيفا وجهك القمر اه وجهك القمر وانكسه بهاء متتلم نظار انقذت من زهران من زهران النبي الشفيق قد ارانا الطريق النبي الشفيق الطريق. دلنا كيف نحيا في طراز الرفيع دلنا كيف نحيا في زرافي ايا <محر> <طع> وجه ربي يا الحبيب صَحُهُ وَانْتَقَهُ رَبُّهُ ذُلْهِبَان وَأَفْضَى عَلَيْهِ خَارِقَ الْمُعْجِزَاتِ خَارِقَ الْمُعْجِزَاتِ تَنْشُرُ الْكَائِنَاتِ كامل في الصِّفَاتِ لَيْسَ إلا عَلَيْهِ تعظب الصلاوه انت الصدوق الأمين خاتم المرسلين الصدوق الامين خاتم المرسلين بقى في الافق لما ضا شهر ربيع ضاء في الافق لما جاء شهر ربيع شهر ربيع يا الحبيب الشفيع طاطا ودي اللي حبيبي الشفيع سورة للجناح سورة للجناح حل فيها امانا وهي دار الامان يصعد النور منها فيضاء الزمان يضاء الزمان ان أرض موطن للسكينه إن أرب المدينه موطن للسكينه حين جاء اليها الحبيب الشفيع حين جاء إليها الحبيب الشفيع يا ربي بالحبيب الشفيع محمد با اوجو يا حبيبي الشافي والطيور نيل لو سن بديع والطيور تزني لما ان زلا لما ان زلا صوتها صار لبلوغ المنا سَتْ هَالسَمَا بُرْدَتَن مِنَّا قُعَاتٌ كُلُّ حِينٍ للطُيُوبِ تُذِيَا قُعَاتٌ كُلُّ حِينٍ للطُيُوبِ تُذِيَا آه وَجُورُ بِيَامُ لِلْحَبِيبِ الشَّفِيقِ habibi shefii wa tyuuru ni kulabusm badii wa